وَمِنْ في خَافِصِ السُّورِ فَطَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي صُورٍ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ مَن قَسِيَ أَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأُذِي عَلَى الْكِتَابِ وَجِيءَ إِلَى النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَصُغِيَ ذِكْرُهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لِنَفْسِهِمْ مَّا وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا ما فتحت أَنْذِرُوا بُغَاةٍ وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَةٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وَقَال لَهُمْ خَزَنَةٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رب يكون وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق كلمه العذاب على الكاسب في لدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فذئس مثوى المتكبرين وفيق الذين استقوا ربهم إلى الجنة جمرا حتى إذا انغربوا وبها وقال لهم خزنته غثنام عليكم طيبتم فذوقوا جالقيد وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْنَا السَّكِينَةَ وَجَعَلَ لَنَا الْغُلَامَ وَأَمِنَّا الْجَنَّةَ حَتَّى إِذَا